لا اله الا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امننا واشهد باننا مسلمون اذْقَالَ قال يَا عِيسَى بَنِي مَطْيَمَهَا لَيَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً الله السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كنتم كُنَّ مِنْهَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ أَيَسَ بَنُو مَرْيَمَ اللَّهُمَّ مَا السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه من كان رزقنا ارزقنا وان انت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم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 اتخذوني انت قلت من ناس اتخذوني وان يا الهه من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنتم قلتم فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب وقلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله, الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت لا كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِن تُذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فإنك العزيز وامن تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم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 هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات لله ملك السماوات وما فيهن وما فيهن وهو saying